وتركنا فيها, آية للذين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الآليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين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 الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يوم الذي وعدوا